قول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد من ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم وليدي